حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كون هنعمل إيه فحبايبنا هنعمل نحب الناس وبتسبنا وكل دليل هنعمل ايه فحبايبنا هنعمل ايه نحب الناس وبتسبنا وكل دليل عشان حبينا اخلصنا اعز مالينا بيدوسنا ويجي الجرح من ناسنا دي توقع دي اللي بنيجي على روحنا وندي كتير محدش مرة فرحنا ما فيش تقدير لإمتى يا قلبي هنضحي يا ريت منفو حرام والله بننازل عشان No, no, no, ريا على موقع